عشرة استمع إلى نطق حرف الواو بالصوائت القصيرة في الكلمات الآتية و, و و و ورود وجبة وشاح وظيفة وسادة وصول طويل ولد وطن